وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ أَخْلُصُ لِنَفْسِي فَنَمَّ كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ يَتَدَوَّلُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبير أجر المحسين ولأجر الآخرة خير من الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة نوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون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 ان هو اباه وان لا فاعلون وقال انفتيان هجعوا بضاعتهم في رحالهم علهم يعرفونها اذا انقلبوا اذا انقلبوا الى اهله علهم يرجعون فلم نرجعوا الى منعنا منكين فارسل معنا منعنا منكين فارسل معنا اخانا نكتا واننا له نحافظون